اعتذر ان كان في من خطيت والعذر لو كل ما شفتك بكيت الوفا يجري بدمي ما حيت وانت وفا من عرفته لا جفيت مرت ايامي وعمري سيت دمعتك يومني ودعتك بكيت والكلاني وقتها بعينك قريت ليت اشوفك لو يطول البعد اتبر طول عمري وان بغيت خذ دموعي واكتب بكافي وفيت الجفا ما هو بطبعي وان لا تظن اني نسيتك او نسيت لان كدرا بي وقلبي لك عطيت يا رفيق الروح مثلك ما لقيت لو يعزل وصل في الدنيا بنت وصلك بروحي ولا عنك سلي لا ذكرتك في الليالي Zd referredi, في concernsonderi wird zacie ztesenciwieči važi, tako nek prescribe te challenge.